وَمَن ظَلَمَ مِن مَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم لكن نتى يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا بدا